بسم الله الرحمن الرحيم العقد الفريد من كلام العزيز الحميد تلاوات مختارة لفضيلة الشيخ محمد بن خليل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما